بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس منك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ويقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية الكرسي الله لا uh, -oh. وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَيَقْرَأَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا وَدمُؤنُ كُل الن مَلََ بِلهِ وَمَد إِكَتِه وَكُتُ بِه وَرسُنِ لا نُفَررنقُ بَلَ أَخَد مِرُوسُُنِ وَقانوا سَمِعن وَطَعنا غُفْرانَكَ رَبَّنَا وإليك المصير.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 Rabbana wala tuhamm minna ma la taqata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 إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فأغفر لها اللهم إني أسألك العافية ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ويقول باسمك اللهم اموت واحيا ويقول سبحان الله 33 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله،, سبحان الله، Subبح Allah Sub Allah Subبح Allah Sub Allah Subبح Allah Subhana Subhanallah Allah Subhan Allah Subhana Allah Subhana Allah Subhana Allah سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله 33 الحمد لله الحمد لله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 Alhamdu Lillahi Alhamdu Lillahi Alhamdu Lillahi Alhamdu الحمد لله والله أكبر أربعا وثلاثين الله étend ويقول اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التورات والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أن تآخذ بناصيته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 الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي ويقول اللهم عالب الضيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من نفسي ومن شر الشيطان والشرك وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم ويقول اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبةً ورهبةً إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت